صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في من حج متسكعان. ثم لا في من احرم عفوا في من احرم المتسكن ثم استطاع بعد الاحرام قلنا بان هناك وجوه لاثبات عدم وجوب الحج علي والجواب عن تلك الوجوه باحد جوابين الاول وهو المبني على ان الاحرام شرط وليس جزءا بيان ذلك يتضمن ذكر مقدمتين الأولى الاولى ان الاحرام شرطان لعده قرائن ألف أن النسوك بوخذ في الروايات غاية للإحرام لأن يقول أحرم للحد او للعمره مما يكشف عن ان الاحرام ليس جزءا من العمره او من الحاج ولذلك جعل النسوك غاية له باء إن الإحرام لا يفسد بفساد الحج او العمره <تصفيق> ولو كان جزئا لفسد بفساد المركب كما انه يبقى صحيحا حتى مع العاجز عن ادراك الموقفين مثلا وردت النصوص المحصور او المصدود انه احرامه صحيح وان لم يقدر على النسوك فيمكنه تحلل من الاحرام بذبح الهاديه ج ورد في النصوص ان من نفي الاحرام الى ان فرغ من حجه فحجه صحيحا مما يعد منبها على كونه شرطا وليس بجزئين دال ظاهر بعض النصوص ان للاحرام ملاكا مستقلا عن الحج مثلا صحيح الحلبي حديث واحد باب 36 وثلاثين من ابواب الاحرام سالته صادق عليه السلام لما جعلت تلبيه فقال ان الله عز وجل اوحى الى إبراهيم ان اذن في الناس بالحاج فنادى فأجيب من كل وجه يلبون فإن ظاهر الرواية أن التلبية ألحقت بالحج بعد تلبية نداء إبراهيم ونحو رواية العباس ابن معروف حديث خمسة نفس الباب السابق عن ابي عبد الله عليه السلام حرم المسجد لعله الكعبه يعني لان الكعبه موجوده فيه وحرم الحرام لعله المسجد ووجد الاحرام لعله الحرام فهذه النصوص ظاهره في ان الاحرام إنما شرع لملاك غير ملاك الحج مما ينسجم مع الشرطي هذا هو الكلام المقدمة الاولى الثانية بناء على الشرطية يترتب اثران واحد أن من أحرام لا يجب عليه الإتمام لأن وجوب الإتمام في قوله تعالى وأتم الحاج والعمرة لله في حق من شرع في النسوك أي من ابتدى بالأعمال وجب عليه الاتباه وأتم الحج يعني بدأ بالحج يعني بدأ بالحج وأتم الحج يعني بدأ بالحج وحيث أن الإحرام ليس جزءا من الحج ما يجب عليه هذا نظير إنسان توبى لكن بعد ما شنو ما ما كبر للصلاة لا يجب عليه شيء إذا كبر وجب عليه الاتمام ما كبر <تصفيق> أنه إذاً لا يصحي استفادة منها وجه الإتمام إذا المقصود إتوه كاملا يعني لا يصحي استفادة منها أنه يجب الإتمام يعني أنه هذا لا تأتو به ناقصا لو أحد أتى لا يأتي به ناقصا يأتي به كاملا وقال بعد ما دخلت في الحج مجرد أحرمت العادة يلتزمون من يقول بالشرطية يلتزم بهذا فما دام الإحرام ليس من النسوك فلا يشمله وجوب الإتمام فتندفع الوجوه السابقه ان الثاني ان الشرطيه مساوقه للتوصيليه وحين اذن فمن احرن للحج الندبي يمكنه ان يدخل به الحج الطاجب بلا حاجة للاستئناف نظير من توضأ وهو صبي للصلاة ثم بلغ بعد الوضوء يعني بلغ بالسن يعني بالنون صار صارت اكمل سنه يعني سن البلوغ فانه يصح منه ان يصلي بذاك الوضوء بلا حاجه للاستئناف بل لو قلنا لا يمكن الاجتزاء بهذا الاحرام مع ذلك لا ينافي وجوب الحج عليه اذ يمكنه التحلل من هذا الاحرام بعمره مفردة سريعه ثم يحرم في الحاج نعم من خالف في هذا الفرق. ولانه لا ليس منافات بينهما دائما هذا الجواب الاول المبني على الشرقية. الجواب الثاني وهو المبني على الجزئيه فنقول ان الاحرام جزء كما هو ظاهر بعض النصوص الامرة بفرض الحج وتعيينه قبل الاحرام مثلاً معتبرة حنان حنان ما أدري. اسمه حنان او حنان لأن انا شفت واحد في العراق اسمه حنان حنان بالتخفيف ولد ذكر اسمه حنان حنان ابن سدير حديث ثماثة باب ثلاثة وعشرين من أبواب الإحرام سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض يعني فرض الحج يشير إلى الآية فمن فرض فيهن الحج فافرض قلت وأي شيء الفرض قال تصلي ركعتين ثم تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحاج فإذا أتيت الميل، خرجت عن نجد الشجرة بمسافتين، فلبي ظاهرها أن أن النسق تبدأ من الكلبيات. ولذلك لازمه فرض الحج وتعيينه قبل الله قلبيان طبعا ده أنا, انا ما أبقى انا اناقش لا الجزئيه ولا الشرطية مجرد بناء على كذا بناء على كذا ادي رقم مكان اخر مع ذلك يعني مع كون الإحرام جزءا مع ذلك فالإحرام الندبي لا يمنع من وجوب الحج، فإن فإن مقتبى اطلاق الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بطلان احرامه السابق وعدم الاكتفاء به لما لان الامر الندبي لا يزاحم الامر الوجوبي ففعلية الوجوب تكشف عن كون الامر النذب ترتبيا يعني إذا عصى الوجوب يمكنه أن يأتي بالنذب. فإن قلت المفروض أن الوجوب فرع الاستطاعه ووجوب الاتمام اي اتمام الحج الندبي الذي احرم له مانع من الاستطاعه قلت وجوب الاتمام فرع صحه الاحرام اي فرع كون الإحرام مأمورا به بأمر النجبيين، فإن قلنا بأن الأمر الندبي يتوقف على عدم وجوب الحاج فمعنى ذلك اخذ الحكم في موضوعه واخذ الحاكم في موضوعه باطل يعني لازم ذلك ان يكون المامور بالإحرام الندبي هو من لم يجب عليه الإتمام أفضل هو من وجب عليه الإتمام هو من وجب عليه الإتمام والمفروض ان وجوب الاتمام فرعو الامر فكيف يؤخذ فيه اذا لابد ان نلاحظ النسبه بين الامرين الامر الندبي والوجوب مع قطع النظر عن وجوب الاتمام فاذا لاحظنا كذلك من الممتنع لقاء النادب مع فعليه الوجوب اذا فلا بد ان يحرم من جديد لإحرام أفضل للحج الواجب بل تترقى بل حتى لو قلنا بأن الوجوب والناد يمكن اجتماعهما لعدم المضادة بينهما مع ذلك لا يمكنه الاجتزاء بالإحرام السابق فإن ظاهر الآيات ولله على الناس فج البيت من استطاع أن المطلوب صدور الحج بجميع أجزائه عن استطاعتين ومن أجزائه الإحرام فلا يكتفى بالاحرام السابق اذ لم يكن عن استطاعا فالصحيح في هذا الفارع وجوب الحج والذهاب للميقات للإحرام من جديد جاءت الكلام في المسألة الجديدة u Indeed. ja, oké, als we het er over hebben, dan sla ik mijn jas aan. Hier, hier staan we, daarbinnen. We فكان يدري <تصفيق> فذا حافظ فلا تقوى الامر يا عباد الله ولكن الامر الواجب ان تقوى السبب في الاثم الامام عليك المصير فاعبدوا